بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعري حكيم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 فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات ولأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا, وإنا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَاجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَضْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا جَرَضَ لِلرُّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَاجْعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَوَ اشْهِدُوا خَلْقَهُمْ تَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءُ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 عَلَاءُ أُمَّتِ وَإِنَّ وَإِنَّ عَلَاءَثِرِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنَ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إَِّا قَالَ مُْرَفُهَا إِا وَجَدنَ أَبَ أَنَ عَلَ أَُّتُِ وَإِن وَإِنَّا, وإنا عَلَ أَثِرِهِمْ مُقتَدُون وَلَوْ لَوِجْتُكُمْ بِأَهْدَامٍ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, إلا الذي فطرني فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاء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 واحده نجعلها لمن يذكر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه نجعلها لمن يذكر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه وبعارج عليها يظهرون لبيوتهم ابوابا وَلِبُوتهِمُ أَبُابَهُ وَصُرًا عَلَيْهَا يَدَّكِ أُونَ وَزُخْرفَ وَإِن كلُّ ذلكَلكَ لَم مَتَُ الحياتةِ الدُّنْيَا وَل خِرَةُ عنن رَبِّكَ لِمُتَّقين.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 قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتموا أنكم في العذاب مشتركون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 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلَ مَن رَّسُلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِ أَأَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ وَلَقَدَرُ سَلنَّامُ سَ بِآياتاتِنَ إِلَ فِرعَوْونَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِّي رَسُولُ رَبِّ الْ العالممِين فَلََّ جَ أَهُمْ بِآياتاتِنَ إِذَاهُمْ مِنهَا يَمْحَكُون وَمَالُرِيهِمْ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 وَلَا نَاذِرَ عَوْنٌ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ لَنَهَارٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمَن خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوِرُ وذهب نوجاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أهالهتنا خير لمهوا ما ضربوه لك إلا جدلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبدنا نعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون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 فويل للذين ظلموا مِنْ عذاب يوم نليم هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون ألخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه لأنفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون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 لقدقَد جنكُم بِنحَقّ وَِ هَكتَرَكُمْ للحَبّ كَارهون أَمَ بَرَمُون أَمرَم فَإِنا مُبمون أَمْ يَحْسبونَ أَا لا لَْنَع سِرنَّهُم نَجوهُم بَل وَررسُلناَا لدييهِم يَكتبُون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 الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يوفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون أصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون